وترى ا ل أ ر ض ه ا م د ة ف إ ذ ا أ ن ز ل ن ا عليها الماء اهتزت وردت و أ ن ب ت ت من كل زوج بهيج ذلك بان الله هو الحق و أ ن ه يحيي الموتى و أ ن ه على كل شيء قدير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 ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا حزي ونذيقه يوم القيامه عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وان الله ليس بضلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حق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 إ ن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم, قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميد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 نفاء لله غير م شركه ي ن ب ومن يشرك ب الهدى ل ف ك أ ن شركه من السماء ف ت خ ط ا ل ط ي دعويه غير ربحيه ف مكان س ح ي ذات ل مضمون ن ي ع شعائر الله ف ه اجتماعي م ق و ل ل ق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 فاذكروا اسم الله عليها ص و ا ف ف إ ذ ا وجبت جنوبها فكلوا منها و أ ط ع م و ا القانع والمعترض كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم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 اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان إ ن ل ل عَلَى ه ص ر لَقَدِيرٌ ه م وَإِنَّ الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله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 ف ك أ ي ن من قريه اهلكناها وهي ظالمه فهي خاويه على عروشها وبئر معطله وقصر م ش ي د أ افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوبهم يعقلون بها افلم َْ يسيروا َُِ في ِ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ فتكون َََُ لهم َُْ قلوب ٌُُ يعقلون ََُِْ بها َِ أ َ و ْ اذان ٌَ يسمعون َََُْ بها َِ فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب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 وان الله ل ه ا د ي الذين آ م ن و ا إ ل ى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مريه منه حتى تأتيهم, حتى تاتيهم الساعه بغته او ياتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آ م ن و ا و ع م ل و ا ا ل ص ا ا ل ح ت في ج ن ا ت ا ل س ي ل ك ف ر و ا و ك ذ ب و ا ب آ ي ا ت ن ا ف أ و ل ئ ك لهم ع ذ ا ب م ه ي ه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 وما للظالمين من نصير و إ ذ ا تتلى عليهم آ ي ا ت ن ا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون ي س ق و ن بالذين يتلون عليهم آ ي ا ت ن ا قل ا ف أ ن ب ئ ك م بشر من ذلكم أن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 و إ ن يسلدهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمقلوب ما قدروا قدر الله حق قدره ان الله لقوي ما قدر الله حق قدره إن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 واعتصموا بالله هو مولاكم هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير